سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعنا ردعهم ونعيد الحق المتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرى. من بعد الذل وذلعار بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذلعار من بعد الذل وذلعار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جمهنا قال منتصب وبكل القوه ندفع وبكل القوه ندفع وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بايدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك عاقلهم بدوي دام يطلقهم وسنمح العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرادهم ونعيد الحق المقتصر وبكل القوة ندفعهم وبكل قوتنا ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور تحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للثل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معه وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين لن نرضى بجزء محتل لن نترك شيئا للذل ستمور الأرض وتحرق في الأرض براكين تملي في الارض براكين تحرق سنخوض معاركنا لا معمر وسنرضي جموعا نردعهم ونعي حق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك معهم وسنمضي جموعنا رجعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم, وبكل القوة ندفعهم